ر المشرقي ورب المبين رب المشرقين ورب المبين فمأَ آلا ركمات كذذب فأَ آكمات كذّبان مجل البحولتان مجذحلتثال بينهُ ما بزَخ لا يان بَهُما بزَق لا ي فبأَ آدا ي ربّكمات كذذب فأَ آ يّقماتكذذبان يَفْرج منِنهُ اللؤلؤ وال المرجان يقول منه اللؤلؤ وال المرجال فبأَي آلى يبّكمات كذذب هذهأَ آ يّكمات كَذذبان وَلَ الجار المن شاءاتُ في البحكَ الأام وَلَ الجار الم شاءاتُ في البحكَ أَأَنَّى آلَاءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ أَأَنَّى آلَاءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ ربك ذو فبأي آلهة ربكما تكذبان فبأي آلهة ربكما تكذبان يسألون من في السماوات والأرض يسألون من في والأرض كل يوم هو فيه شأن كل يوم هو فيه شأن فبأي آلهة ما تكذبان ابي اي اذا يربي ما تكذبان فنفوه لكم ايها السفلان فنفوه لكم ايها السفلان بابي اي ربكما تكذبان, فبأي آلاء ربكما تكذبان, فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والانس ان استطعت ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض يا معشر الجن والانس ان استطعت ان تنفذوا فانفذوا لا تَمفُضونَ إِلا بِسُ الْفَانهَفضونَ إَّ بِسُ القال فَبِأَ آدَ رَبّكُ ماَا تُكَذذبَانأَبِأَي آد ربِّكُ ماَا تُكَذّبان يُرسَن وَلَكُ النَّارِ وَنُحاسُم فلا تنتصران يرسل وبيكما شواغ من نار والحاس فلا آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شفاه السماء فكانت وردة كالدهان شفاه السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فَيَوْمَ إِذِنْ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٍ فَيَوْمَ إِذِنْ يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٍ فبأي ربكما تكذبان فليأي آلهه ربكما تكذبان